كو هذا عينه حافظ المتقى على أرض الوطن في زمان النيل من أمكانه خطر ينصى على حر الزمن وثبتوا الشرق الجديد للحياة غاية للطامحين فابعثوا الماضي السريد من سراء يتحذى العالمين جم هذا عينكم طافر البشرى على أرض الوطن في من أمكالكم قطر حر الزمن اعتروا الهواء واركبوها مسحاب باب لا تبالوا بالزعاف. إنما الدنيا كفاح وسباق للمعالي وصعود للكمال وبلو للمحالي. إنما الدنيا في البوسوع على أرض الوطن في سماء كير من آيات.